بسم الله الرحمن الرحيم الافلام را في كآيات كتاب وفران مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ربهم يأكل ويتمتع ويلهم الأمل فسوف يعلمون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 وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من افترق السمع فأتبعه شهاب مبين فالأرض مذبناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ الَّذِينَ اسْتَسْقَوْاكُمْ إِنَّا لَهُ مُنْزِلُونَ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا النِّيَاحَ فَلَوَاتِحَ فَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً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 ما أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوف إنا لبنجوهم أجمعين إلا مرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوف المرسلون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 فأسر بأهلك بقطعين من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحدٌ وَمِنْ بُحِيثُ تُمَرُونَ وَقَضَيْنَا إلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَهَا أُولَآئِمَ خُفُورٌ مُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَرْشِرُونَ قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم منهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لَعَمُرُكَ إِمَّا هُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فَجَعَلْنَا عَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَنْفَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِدْيِلٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمُتَوَسِّمِينَ